فهذا اللقاء الثالث مع هذا الكتاب المبارك في معتقد أهل الصنة والجماعة الطيب الجني على شرح الصنة الإمامي المزني تأريف الإمامي العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمة الله عليه وهذا بعد مقدمة ال. المصنف والشارح هذا بدء الدخول في, في صلب الموضوعي أو صلب الكتاب وهذا أول المثل بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم عصبنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله يخاطب الذي أرسل إليه الرسالة في من طرابلس الغربي كما ذكر في المقدمة قال فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً مميراً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد الحمد لله أحق من ذكر وأول من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديد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 هذه الجمل من كلام المزني رحمه الله تعالى تتضمن عدة أور أحدها أن كتابة المزني هذه الرسالة هي جواب لمن سأله عن أمور في العقيدة والأئمة يسمون العقيدة السلمة هذا مر علينا في الدرس الماضي بالمسميات السلمة والأئمة يسمون العقيدة السلمة لأنه لا مجال فيها للرأي فما بناها على الكتاب وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا كان أهل الفضل والصلاح والتقى إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مشكلة عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم بالسؤال هذا طريق متبع كما سيذكر الشيخ عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم بالسؤال وطلبوا منهم الجواب الشافي الكافي قال الشارح وهذه صنة متبعة هذا طريق مسلوك من عهد الصحابة كما سيذكر المصور الإشكالات والاختلافات مرجعها إلى الأكابر إلى أهل العلم الكبار عندها تنتهي الخصومات كما قال الله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستمدقونه منهم إلى آخر الآيات قال وهذه سلة متبعة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والفضل والدين والإيمان كلهم على هذا الطريق قال وما أحسن قاله ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس صالحين متماسك ما زال شأنهم مستقيم فدائم يأخذون في العلم من أكابرهم وهم في ذلك الوقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكابرهم فإذا أتاهم العلم عن أصغرهم هلكوا إذا أتى العلم من جهة الأساغر خصوصاً في القضايا المشكلة قضايا الحساسة والقضايا العامة ما تتعم الناس كالفتن وغيرها والذي جرّ الفتن على بلاد المسلمين تكلم المبتدعة والأغمار والجوال في قضايا حساسة عندما صار الناس يومًا ما يسمعون لأهل البدع حصل ما حصل وهيج الناس وركبوا الأمواج مع الناس وجروهم إلى البلاء وجروهم إلى البلاء وأخمدوا أو حاولوا أن يخمدوا أهل العلم وذكرهم وصرف الناس عنهم لذلك تجد من أساليب المبتذعة قديما وحديثا صرفوا الناس عن العلماء لأن الناس إذا رجعوا للعلماء انتهت الفتن وهم أهل فتن هم أهل فتن يريدون الفتن بد من صرف الناس عن العلماء بشتى الأسليم من التمشيع والتغذيع أو التزهير أو غير ذلك من الأسليم التي يريدون أن يستولوا على القيادة في نفوس الناس فصرف الناس عن العلماء من أخطر أسليم أهل البدع والضلع فإن الناس إذا كانوا يرجعون إلى العلماء ويرجعون إلى الكبار تنتهي الفتح تنتهي سواء في مسائل سياسية أو مسائل شرعية أو أي نازل تنزل من المسلمين أي أمر قلت خصوصا فيما يتعلق بأمر العام فيما يتعلق بأمر العام في قضايا العامة التي لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا المؤهل من أهل العلم ومن الأمراء هذا الأمر الثاني أن الناس كانوا يردون المشاكل والخلافات والأمور الحساسة إلى أهلها، أعمى أهل العلم، إلى الأكابر. الأمر الثالث كان الأئمة لا يترددون في البيان. إذا جاءهم الإشكال أو عرض عليهم أو عرفوا وجود إشكال كانوا لا يترددون في البيان. كانوا أئمة لا يترددون في البيان، سواء الحامل لهم عليه الحال أو السؤال. قال يعني بالحال يعني ما يرونه في من حول. الحال الذي يعني في ذاك الظرف. يا إما الحامل على البيان حال الناس أو حال ذاك المسؤول عنه أو السؤال مجرد أنه عرض عليهم السؤال يصدق أن يجاولونه قال فهم يبينون الحق بدليله من الكتاب وصحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعتمدون على هذين الأصلين أول على كتاب الله وعلى الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقصودهم من هذا البيان ومن هذه الإجابة أمور، أحدها النصيحة، أحدها النصيحة، فإن من حق المسلم على المسلم النصيحة، وأول الناس بقيام بهذه الحقوق أهل العلم، ذلك تجدهم أهل بيان وأهل توضيح في مسائل الدين شتى حتى وإن غاضب من غضب وزاعج من زاجج لا يسكتون لأن يرونا. أن الله لما علمهم كان حقا عليهم أن يبينوا للناس وإذا أخذ الله المثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فهذا عهد ومثاق على من علم علما أن يبينه إذا احتاج الناس إليه وعلى هذا أهل العلم قال أحدها النصيحة فإن من حق المسلم على المسلم المصيح لسيما إذا, إذا قربت له النصيح إذا استنصح إذا استنصحت إني جاءك إنسان وطلب النصيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا استنصحك فانصحه إلى آخر حدث وإذا استنصحك يعني طلب منك نصيح طلب منك نصيح فمن حق المسلم إذا طلب النصيح في أمور الدين أو في أمور الدنيا أن توجهه إن كنت تعلم قال وأخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه فيما بايعه عليه والنصح لكل مسلم يعني من جملة الأمور التي بايع عليها جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم أن ينصح لكل مسلم وهذا الحديث من جرير له موقف. هذا الحديث من جرير له موقف جميل جداً تطبيقاً من جرير لهذا الحديث وهو أن جريراً رضي الله عنه لقي رجلا يبيع حصان ويبدو أن صاحب الحصان لا يعرف قيمة هذا الحصان وجرير بحكم خبرته عرف أن هذا حصان نفيس فالرجل عرضه بزمن زهيد قال جرير لا زد زد في السعر الجرير الزبون يعني كما يقال ويطلب زيادة بالسعر استغرب البائع فزاد في السعر قال له حصانك أكثر منك زدت فرجل يزيد في السعر ومستغرب ومصدوم كما يقال زبون يبي زيادة بالسعر إلى أن عرض سعر اللي راه الجرير مناسب اشترى منه الجرير الحصان قال كيف يعني تطلب زيادة قال بيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل نص وصحتك أنا قرأت أنت رجلاً تبيع فيه بسعر رأيتني من مواقع واقعاتين حطك علي مما عهد عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصح لكل مسلم ورأيك لا تحسن البيع فنصحتك قال مما أخذ علي النبي صلی الله عليه وسلم النصح لكل مسلم هذا الأمر الأول الذي يدفع أهل العلم للبيان النصح الأمر الثاني تقوية عزيمة هذا السائل تقوية عزيمة هذا السائل السائل, السائل قد يكون يسأل عن مسألة يريد فيها الحق وإذا جاءه الجواب المحقق بالأدلة تقوى قال الشارح فإن المرأة بإخوانه فإن المرأة يعني الإنسان بإخوانه العبد يتقوى بإخوانه وينتصل بإخوانه والمسلم يرفع أخوه المسلم ويعز أخوه المسلم أخاه المسلم قال فإن المرأة بإخوانه والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه هذا داخل أيضا هذا الحديث داخل في حتى هذه المعاني لا شك بل لعلها أولى قال فمن عرض له ضعف في أمر من أموره دينية أو دنيوية من أصابه ضعف في جانب من الجوانب فإنه تقوى عزيمته ويشتد أزره حين يعمل إلى إخوانه من أهل العلم والفضل فيستنصحهم ويستشيرهم من عرف أنه في هذا الرأي مؤيد من فلان ومن علان وهؤلاء هؤلاء أهل عقل وأهل رجاحة وأهل ديانة أهل فقه وأهل يتقول الأشك يتقوى الأشك ومسألة طلب النصح خصلة حسنة مفقودة في كثير من الناس خصلة حسنة مفقودة في كثير من الناس وهذه الخصلة ينبغي للإنسان أن يعوض نفسه أن يستشير في أمور الدين وأمور الدنيا أن يستشير ربما صار الاقتصار الآن في أمور قليلة جدا يستشير فيها الواحد لكن ينبغي للإنسان أن يستشير من يعرف وأن يتخذ لنفسه إخوانا من أهل الديانة ومن أهل العقل والرجاحة ومن أهل التفقه في الدين ومن طلاب علم يثق فيهم وفي علمهم وعقلهم ونصهم ينبغي للإنسان أن يكون له هذا المحيط وإلا فهو محروم من لم يكن محيطاً به. بأهل ديانة وأهل تفقه وأهل استقامة وأهل النصف فهو مسكين محروب وعلى الإنسان يستثمر إخوانه فيسألهم ويشاورهم يتقوى رأيه برأيه وينتفع رأيه برأيه وينتفع بما يعلمون عليه ويصححونه ويقومونه فالمرء بإخوانه كما قال الشابح الأمر الثالث الذي يبعث أهل العلم على البيان الحمل على تصفيه الناس دينهم لله الحمل يعني بالدفع يقصد به معنى الدفع يدفع أن ندفع الناس أهل العلم يدفعون الناس لأن يخلصوا الدين لله وأن يصفوا دينهم لله يصفوه من الدخيل المعاني الخاطئة المفاهيم الخاطئة هذا داخل في النصيح وأن يعبدوه يعني الناس يعبدوا ربهم بدينه الخالص الذي ارتضاه الله. لأن الدين إذا تصف صار الناس يعبدون الله بالدين الذي شرعه وإلا صار الناس يعبدون الله بأمور مخترعة مبتدعة يتقربون بها إلى الله وأن يعبدوه بدينه الخالص الذي ارتضاه له فأودع طريق, معرفته طريق المعرفة بهذا الدين الكتابة معرفة الطريق لهذا الدين مستودع في الكتاب وفي صحيح المنقول يعني الصلح صحيح الصلة في صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الرابع وهو مهم جدا الذي يحمل أهل العلم عن البيان الحيولة بين أهل بين الأمة وأهل البدع الحيولة بين الأمة وأهل البدع الذين يريدون أن يوسر على الناس دينا لأن الناس في بعض الأحيان يتوجهون لأي أحد، إن لم يجدوا أهل العلم يتوجهوا لأي أحد، وسألوا أي أحد، كل من ظهر كسموه الناس شيخ يسألونه، وإن ظهر في التلفاز فالأمر خلاص انتهى، هذا الشيخ المشايخ يسأل، وإن كان عنده صفحة في الفيس فأقوى وأقوى، هكذا موازين بعض الناس وللأسف يعني، فوجود أهل العلم والدعات إلى الله يغلق هذه الطريق. يغلق على أهل البدع هذه الطريق ويجد الناس من يسألون ويجد الناس من يستفتون لذلك تجد رواج أهل البدع إذا قل العلم والعلماء أهل البدع مثل البكتيريا الضارة ست يعني تحتاج إلى مناخ سيء حتى تتكاثر فيه والمناخ السيء لأهل البدع الذي يناسبهم هو فقد العلم والعلماء اتخذ الناس حينها رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا كما في الحديث قال الأمر الرابع وهو مهم جدا الحيلولة بين الأمة وبين أهل البدع الذين يريدون أن يوسدوا على الناس دينه قال وهذا حينما يضعف طلب العلم وتحصيل الفقه في دين الله يحصل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته وفضله وفضله يقيم رجالا يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزاء أهل العلم وأهل الديانة وأهل الاستقامة وأهل السنة لهم أثر طيب على الناس يقيم رجالا يعني من أهل العلم والفضل والسنة يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزاء ويجعلهم حصما حصينا للأمة في وجه المفسدين من أهل الأحواه يكون الحصن لهذه الأمم إليهم فيحصنونهم من أهل البداع. لهذا جاءت كلمة ابن عباس أنه يقول ما معنى لا أظن أن أحدا يحب إبليس موته مثل أنا لا أظن أن أحدا من أهل أرضي يحب إبليس موته أو يفرح إبليس بموته مثل ما يفرح بموته قالوا ولما؟ قال تظهر البدعة في المشرق أو المغرب فتأتي إلي فأغمعها بالسنة وهذا يغض إبليس لأن من غرض الشيطان من أعظم أغراض إفساد الدين على الناس ومرض الشبهات أخضر من مرض الشهوات فإن استطاع الشيطان أن يجر الناس إلى الشبهات فهذا أفضل هذا أحسن عنده والبدعة أقبح من المعصر فتأتي هذه البدع التي يراد منها انحراف الناس عن السلاة المستقيم فيصلح فيصلح الله الغبور بعبد الله بن عباس حضر هذه الظمة لذلك قال الشيطان يغتاض ويتمنى موته قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها ويطلق بعلامتها يعني يفضحها علامة أنها ظلاء إن ذكره عظيم إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام يعني يكاد بها الإسلام والبدع كلها كيد للإسلام عرف المبتدع ذلك أم لم يعرف البدع كلها كيد للإسلام لأن البدع أمور تنسب إلى الإسلام تنسب إلى الدين مش كيف المعاصي؟ المعصية لا تنسب إلى الدين لا أحد يشرب الخمر ويقول هي دين لا لا معصية شيء خارج يعني لكن البدع اللي يفعل المبتدع البدع على أنها قربة لله وأنها من دين الله ففيها إضرار بالتصور إفساد للتصور لفهوم الناس للدين فلكن الله تبارك تعالى لما تكفل بحفظ دينه قيض سبحانه في كل زمان إنهما كان من أهل العلم من يردون البدع قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامته ها هم أولياء الله حقا الذين يدفعون ويناضلون ويجاهدون لا الذين يأكلون ويشبعون ويرقصون ليس وولاية الولاية تكون بالعلم والبدع لا يمكن ردها بالجهل ولا يمكن دفعها بالجهل ولا بالأحلام والمنامات بل لا تدفع إلا بالعلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال يذب عنها يعني يدفع عنها وينطق بعلامتها يعني بعلامة أنها بدعة قال ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه وهذا تأسن يعني لما ذكر في المقدمة الحمد قال ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه قال وهذا تأسن بالكتاب الكريم يقصد سورة الفاتحة التي افتتح بها لا التي فتوح بها القرآن قال وهذا تأسن بالكتاب الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مخاطباته لأن النبي عليه السلام كان يفتتح كلامه بالحمد ويفتتح كتاباته بالبسملة كما في كتابه صلى الله عليه وسلم إله رقلة عظيم الروم افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبعض أهل العلم يفتتح المصنفات بالبسملة يقول الحمد للكلام والبسملة للكتاب هذه طريقة البخاري في صحيحه هذه طريقة البخاري فتدح الكتاب بالبسمة أما الحمد لله يقولوا للكلام وبعض العلمهم كثير كلها يبدؤونها بحمد الله على اعتبار أن هكذا كلام لكن المصنف هنا كذلك بدأ بالحمد وبدأ عفوا ببسم الله الرحمن الرحيم تأسياً بالكتاب الكريم بحمد الله والثناء عليه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بعد ذلك ذكر أموراً من أمور العقيدة الصحيح ومنها هذه كل في هذه الطليعة علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه قال وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة والمبتدع يعني أحد مسائل النزاع بين أهل السنة وأهل بدعة إثبات العلوم للعلي الغفار سبحانه وتعالى فأهل السنة يثبتون علو الله بكل أنواعه علو القدري وعلو القهر وعلو الذات هذه المسائل الواسطية علو القدري وعلو القهري وعلو الذات هو بذاته العلي فوق عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى فذكر هذه المسألة قال وهو هذا محل محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة فإن أهل السنة يثبتون هذا النوع من علو الله عز وجل علو الذات يعني هو بذاته المقدس العلي سبحانه مستوى على عرش فوق وقخر هذا معنى علو الذات يعني بذاته لدلالة الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والعقل والفضرة الذي يدل على علوه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفضرة كلها تدل على علوه قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض من في السماء يعني الله قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي هذا دليل عن علوه وقال تعالى بر رفعه الله إليه يعني المسيح عليه السلام هذا دليل على علوه وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا من أدلة علوه سبحانه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء وهذا من أدلة العلوم وكلها مرت علينا في الوسطية ذكر من الكتاب ومن السنة والآن نذكر الإجماع قال وأجمع أهل السنة على هذا النوع من العلوم وممن نقل الإجماع الأوزاعي إمام الشام إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي عبد الرحمن بن أوزاعي رحمه الله تعالى قال كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائل من خلقه إن الله فوق عرشه قال كنا نقول هذا والتابعون موجودون متوافرون يعني الكل يقول هذا الكلام إن الله فوق عرشه بائل من خلقه قال ونقل الإجماع غيره قال والعقل أنا, أنا يريدني أن أذكر دليل العقل إنه قال بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والعقل والفطرة قالوا العقلاء مطبقون على هذا العقلاء كلهم يصدقون ويؤمنون ويعرفون هذا الكلام قالوا أما دلالة الفطرة أما دلالة الفطرة على علوه سبحانه فإن الخلق مفطورون حال ما من النوائب على الاتجاه إلى الله في السماء ومن أصابته النوائب ومرت به ينظر إلى توسل إلى الله ويرى في نفسه ضرورة لطلب العلوم ضرورة لطلب العلوم. قال فانظر إلى الدائم من المسلمين الصغيراً كان أو كبيراً حين يدعو ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء قال ومنها يعني من أمور العقيدة المذكورة في هذه الضليعة إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء فذكر في المقدمة كلام على علمه سبحانه فلا يعزب عنه يعني لا يغيب عنه عن علمه بثقال ذرة في الأرض ولا في وفي وهذا العلم هو من معاني المعية العام المعية يعني كون أن الله معنا النصوص تخبر أن الله معنا هذه المعية معية علم وإحاطة وسمع وبصر هذه أيضا المسائل الواصدية هذه اسمها المعية العام إنه هناك معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الصابرين يعني بالنصر والتأييد زيادة على المعية العامة بالنصر والتوفيق والتأييد لكن المعية العامة يستوى فيها كل الخلق يستوى فيها كل شيء مسلمهم وكافرهم بشريهم وانسيهم وجنيهم والعجموات والجو كلهم لا يعزب عنه عن علمه قال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتي كله يعلمه سبحانه كله يعلمه هذه من معاني المعية العام ولهذا قال هو دان بعلمه قال المزني رحمه الله لما ذكر علو الله قاله مع علوه دان دان يعني من الدنوب داني من الدنوب من القرب دان لكن بعلمه أما ذاته العلي فهو فوق العرس سبحانه وتعالى دان بعلمه يعني يعلم كل شيء ومنها من المسائل المذكورة في هذه المقدمة أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق فقدره نافذ فيهم لما قال فالخلق عاملون بسابق علم عبارة سيعيد ويعيد شرحا نافذ فيهم من خير أو شر فلا مفر لهم عما قدره الله عليه فقوله نافذون أي سائرون بما مضى قادر الله فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. هذه عبارة المزلي. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. على الشارح قوله الخلق وعاملون بسابق علمه هذا تنبيه إلى مرتبتين من مراتب القدر إحداها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله يعلم هذا مرتبة الأولى مرتبة العلم مرتبة عموم علمه سبحانه لكل شيء ما كان وجد وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف هيكون وهو مش هيكون ولو ردوا لعادوا لما نغوا عنه لما يسأل أهل النار أن الله يردهم من الجاء إلى الدنيا مش يعملوا قال الله سبحانه بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل لما يعاينوا العذاب ولو ردوا ومش هيردوا معاش في الدنيا خلاص بعد ما تقيم القيامة ماش يردوا لكن لو ردوا يعلم الله لو اللي شيء لي مش هيكون لو فرضنا أنه هيكون الله يعلم كيف هيكون ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنه وما كان فيعلم سبحانه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذه معنى هذه العبارة فعلمه سبحانه محيط بكل شيء سبحانه وهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر الإيمان بعموم علمه سبحانه لكل شيء والمرتبة الثانية الكتابة المرتبة الثانية كتابة وهذه أيضا من مباحث الوسطية والمرتبة الثانية كتابة الله مقادير الخلق من ذلك هذا العلم الذي علمه أمر القلم سبحانه بكتابته فكتبه في اللوح المحفوظ لما خلق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب الاخر الحديث كتابة أعماله من خير أو شر في اللوح المحفوظ وفق علمه سبحانه فالله علم أحوال العباد وأعمالهم وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الصحيح ولهذا قال هنا بعلمه فالخلق عاملون بسابق علمه يعني ما يعمله العبد من خير أو شرفه وليس خارجا عن علم الله وعن كتابه المحفوظ والمرتبتين الأخرين المراتب الإيمان والقدر الخلق والمشيئة الخلق خلقه الزواج والأفعال والصفات ومشيئته ينافذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون ربما نكتفي اليوم بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل إن أحيانا الله وإبقانا أسأل الله العظيم من ينفعنا وإنفعنا وإنفعنا وإنفعنا وصلنا لهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك